سواء ف... اعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين.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 me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 إذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وتدعي إذا تعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون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 حل لكم ليلة الصيام الرفة إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تخدانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم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 تلك حدود الله فلا تقرضوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدرُّبها إلى الحكام وتدرُّبها إلى الحكام لتأكلوا فرقا من أموال الناس بالاسم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون سمع الله لمن حمده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 عن الاهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى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 طيب الله الله ربك الله ربك الله الله Allah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 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث فقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتَسِلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن كَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِن كَفَرُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ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 أن الله يحب المحسنين الله سمع الله لمن حمده الله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 حميدة. الحمد لله حمدا كثيرا الله الله اطلب الله اطلب Allah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 الحج أشهر معلوما فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تسعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضل ربكم فإذا أخطأتم من عرفات فذكر الله فذكر الله عيد المشعري الحرام وذكره كما هداكم وذكره كما هداكم وإنك قبله لمن الظالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم I'm the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 fall. Oh, oh, oh, oh.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 واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الله سمع الله لمن حمده Allah.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 إنما أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سمع الله بمن حميده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 إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أسواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللهم لمن حمدا الله الله الله الله al <laughs>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 والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا أحد, أحد, أحد, أحد الله سمع الله لمن حمده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 ولا يعز من عادي تبارك ربنا وتعالي لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك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 منا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا وقرارنا لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته.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 ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لترضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما طاروا إليه وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما طاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وذمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق إمتنا وأولاة أمورنا اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا جوع والعطش ولا تجعل حظنا من قيامنا التعب والنصب اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من المعسوقين من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم, من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامهاتنا وجميع المسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب من آل المحسنين منا للمحسنين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب من آل المحسنين منا للمحسنين برحمةك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي تناء عليك أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله. Oh,